يرى ويخبرني عني الزهرة والصف وخفوا في حزن وجدانينا مصايب جاتني من الجوم الأشرى يرى والميح يرى والخبور عن الزهرة والقار وخفه في حزن الترب مصايب جد من القوم الأشرة عظيم المح تشب الوبك الدار لأن رفاض نعيش بذل أوعار شباب تحان رصاصات الغدار عظيم المحن تشب الوبك الدار لأن رفاض نعيش بذل أوعار شباب تحن ورصاصات الغدار يرى وخبرني عن الزهر عن الزهر والفرار وخفف حزن ترب وجداني نار مصايب من الجوم الأشرار عظيم المح شبل وبك الدار لأن رفار نعيش بذل أو عار شباب تحان ورصاصات الغدار شباب تحان ورصاصات وقتني وقتني بالراوي فصل محنة يگلي ما تدري الي ما عصرتها ومحزنها ببلع عتاب وبلع وضل حول طمتها ومحزنها ببلع عتاب بالراوي فصل محنتها يگلي ما تدري لي ما عصرتها ومحسنها بلعتاب بلع حول قمتها يا شيعي تصبى والمحنة تكبى والنار اللي في صبت بالزهرة منهجم والقوم بالغدر المشو والزهرة تنبر حكي ذيب الحسرا يا شيع الصبر في صدرك فت من هجمه والقلب بالغدر المشؤ والزهراء تنظر يرى وخبور عن الزهر والصار وخفه في حيزي اخترى نار مصايب جاتي من الجوم الأشار عظيم المحنة تشب الوبك الدار لأن رفضنا نعيش بذل وعار شباب تحان ورصاصات الغد أجني بالراوي يفصل محنته يقل لي ما تدري أليم عصرته ومحسنها بلعتاب ضلع حول طمته أجني بالراوي فصل محنته يقل ما تدري ألي ما عصرتها ومحسنها بالعتاب ضلع حول قمتها يا شيعي تصبى والمحنة تكبى والنار اللي في صد ثبت بالزهراء منهج مولقو في الغدر الميشو والزهراء تمبر في بالحسره يا شيعه تصبر في صدرك فبت من هج مولجوا بالغدر المشو والزهراء تنظر اسماء براء اسماء بروي لك مصائفنا الأليمة واللي حصلين من الميحنا العظيمة هجماء لانا بالحقد اللي منا اسنيه يا لا ا لانا وعدنا قرت جيلان مينو اسلام اسمى بروي لك مصايبنا الاليمه واللي حصل من المياه احنا العظيمه آه آه آه علينا بالحط دول الناس ني يا لانا وعدهم بالترتجيل لا دينو اسلام جمشاه بينقتل ما بين الخيام مرضو بالجسم من من ظلام جمشاه بينقتل من بين الخيام مرضود الجسد من غم ظلام عصيبا هالمصيبه عصيبا هالمصيبه عصيبا عصيبا اسما بروي لك مصايبنا الاليمه واللي حصل لنا من المحن العظيمة هجماء علينا بالحقد والناس نياء لا ناخو عندهم ترتجي دين وإسلام جمشى بنقتل ما بين الخياه مرضوب الجسد من قمض اللام تمشى ما بين الخيام مرضوب الجسد من قمض اللام تمشى ما بين الخيام مرضوب الجسد من قمض اللام مرضوب من قمض اللام الجسد من قمض اسمه بروي لك مصائف من الأليمة واللي حصل لنا من الم للعظيمة هجمع علينا بالحق والناس نية لا ناخو عدهم ترتجي لدين ولسلا جمشاه من قد ما بين الخيام مرضود الجسد من غم ظلام عصيبه هالمصيبه عصيبه يا را والمصيبه ما تخطر على البال على الشيعه تنزل من هموم اهوال مصايب ثجيله تهد حتى لجبال ودم المحبين على هالوطن سال يراو المصيبة ما تخطر على البق على الشيعة تنزل من هموم أهواء المصايب ثجيلة تهد حتى لجبال ودم المحبين على هالوطن سال لآه ما تبعناه يا دش شريفة ايجاو حاربون جيوش السقيفة ايجاو حاربون جيوش السقيفة يراو المصيبة متخطر على البا على الشيعة تنزل من هموم قهوة يا را والمصيبة متخطر على البا على الشيعة تنزل من هموم قهوة المصايب تجي له حتى الجبال ودم المحبين على هالوطن صار مصايب تجي تهد حتى الإجبار ودم المحبين على هالوطن سال لآن نتبعنا قياة دشريفة إجاب حاربونا جيو شي السقيفة جيو شي صبرنا بوجه العباد ولكن صبرنا بوجه العباد اوف شد نرفع صمود صبرنا بوجه العباد اوف شد نرفع صمود واراده على الجبهه نكتب على الجبهه نكتب طريق الشهادة ومن دمنا نحصل وسامو قلاده وبيت ما نهوين أولي ذلا نركاع أولو قطعونه رصاصات ومدفع أبد ما نهوين أولي إلا نركع أولوك قطعونا رصا صات ومدفا ولكن صبرنا في وجه الإبادة وفي الشدة نرفع صمود وإرادة على الجبهة نكتب طريق الشهادة ومن دمنا نحصل وسامو قلاده ومن دمنا نحصل وساموا في المعجل أباد ما نهاول وليه إلا نركع لن نركع اللا لله لن نركع لله لن نركع اللا لله يراو المصيبة تخطر على الب على الشيعة تنزل من حموم أهوى غير مصايب تهد حتى الجبار ودم المحبي على هالوطن سع لآن نتبعنا قياد الشريفة ايجاو حربونا جيوش شي السقيفة اجاو اجاو اجاو جيوش جيوش آه ولكن صبرنا في وجه الابادة ولكن صبرنا بوجه الإبادة وفي الشدة نرفع صمود وإرادة وفي الشدة نرفع صمود وإرادة على الجبهة نكتب طريق الشهادة ومن دمنا نحصل وسامو قلادة ومن دمنا نحصل وسامو وبذمان هاوة للنركع ابد ما نهاوى ولللنركع ولو قطعونا برصاص تمدفى طيب المسود بذكر محمد وال محمد استريح استريح ما يجي